بوك تو دفدست السادم سبعة وتسعون, سبعة وتسعون. الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة أونية زاسباو iako je televizor bio uključen. Laqad nam, ma' anna televizijon kana maftuhan. Laqad nam, ma' anna televizijon kana maftuhan. On je još ostao, iako je već bilo kasno. Laqad zala baqijan, ma' anna l'wakta kana mutaahiran bakjan ma Annakt kana muta axiran. on nije došao i kosmo se dogovorili. I ma Annana kunna mutawadin. in neula mjeti ma Annana kunna mutahidin Televizor je bio ukljućen uprkos. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا ميس موسا دغوريلي او لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي لقد تواعدنا ومع ذلك لم ياتي اون <تصفيق> Iako nema vozačku dozvolu. Ma annehu leysa ladaihi rukhsat qiyada illa annahu yaqud as Ma annahu leysa ladaihi rukhsat qiyada illa annahu yaqud as On vozi brzo iako je ulica klizaba. Ma ana ash إلا أنه يقود بسرعة مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة <سؤال> مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة <سؤال> <سؤال> vozačku dozvou uprkos tome, on, vozi auto. Leis le ihi rohsatakijada uamaa velika jadu sejara. jara. Leiselede ihi rohsatkiijada Wama velik jeud se jara. ulica je klizaba, uprkos tome, on, vozi, brzo. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة الشارع زلق ذلك يقود بسرعه كبيره سكران ومع ذلك يركب الدراجه انه سكران ذلك Yarkab al-darraja Ona ne nalazi radno mjesto iako je studirala Inaha lam tajid wadifa ma anaha qad darasat Inaha lam tajid wadifa darasat Ona ide doktoru iako ima bolove إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام ona kupuje auto iako nema إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود ona je studirala. Uprkos tome ne nalazi radno mjesto. Inna ha qad darasat, wa maa zalika la težidu vzifah. velik ha qad Ona ima bolove. Uprkos tome ne ide doktoru. ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب عندها ألاام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب أنا نام نز تو أنا أووت ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة ليس عند نقود ومع ذلك تشتري سييارة.